مستمعينا رح ننتقل هلا لمشاريع نسائية ناجحة ببرنامجنا على موجك بسرنا صديق سيدة ملك حسون أهلا وسهلا فيك ست ملك فيك مدام حضرتك صاحبة مشروع صغير فكرتي في يعني في كثير منعرف في مجتمعنا في خريجات جامعات ومعاهد بتحضرتك وبنتوزع فرص العمل بدلوا ناطرين ضمن طوابير يعني في لهالاف الخريجين من مختلف الاختصاصات نعطيهم دورهم بطابور طويل ممكن يجي وممكن ما يجي هذا الدور في يعني في ناس تستسلم بتقعد بس بتلوم عرفتي كيف <تصفيق> اكيد تحكي عن البطالة وبتستسلم وفي بدنا يعني وبتدلل حتى على الأعمال وفي ناس لا بحسب يعني شخصية الإنسان في ناس تقول لا أنا بقدر أعمل شيء من لا شيء أنتي كثيرة منهم أوكي. بتحكي لنا عن مشروعك يعني حضرتك عملتي مطبخ قدمتي فيه طبخ البيت طبخ الأم طبخ السيدة مختلف جدا عن المطاعم رغم انتشار المطاعم الكبير لإنه انت عملتي لمسة خاصة وعم يشتغل أمامك فرص عمل للسيدات ومشاء الله عليك ناجحة جدا الحمد لله خبرينا وتخبر المستمعين اللي يعرفوك كيف اجتك كي الفكرة الحمد لله رب العالمين انا بلشت انه هيك فكرة انه صار مين ما شاف طبخي اول حلو او اي شيء بعمله انه كتير طيب كتير م. كذا انه ليش ما بتستثمري هالشي هيدا بمشروع يعني في كتير ناس مؤربين او ناس بيحبوني بشكل عام ومن أول ما تعلمتي الطبخي يقولوا لك طبخك مميز والماما كيف كان طبخه؟ والله مميز الحمد لله نحن العائلة كلها طبخنا كله نفس نفسه نفسه نفسه كله الوالدي إلى فضل كبير إنه أكيد وزوجي دعمني كتير إنه بيشجعني دائما انو حط لي كمان هو السلبيات دائما يذكر لي السلبيات مشان دائما يكون عندي حافظ اني ظبط اكتر هو هالشي كان يدفعني انو أنا لا بدي قصة انو لا بيطلع معي يقصة احسن وعرفت كتير انو في سيدات هنا كتير بحاجة لأكل جاهز احيانا اني تجد ظروفهم وتجد عملهم يعني بقى خدت هالفكرة هيك بشكل انو قرار هيك خدتوا انو انا يعني سيغتي بنفسي انو بده يمشي المشروع تمام. تكلت على رب العالمين وفتحت المشروع وما يعني فترة قصيرة الحمد لله انطلقت وصرت تزيد العدد العاملين عندي والحمد لله وكلام رائع منسمع عن شغلنا الحمد لله سلبيات كتير خليلة ونحاول دائما نتفاداها والحوالي كتير الحمد لله متعاونين معي بشكل كبير يعني بحس عائلتي انه حواليي كلها تمام الحمد لله رب العالمين يعني مثل ما ذكرت غرامين كان زبائني معظمهم السيدات اللي عندهم ضغوطات بجوز ما بيقدروا يلحقوا إيه؟ عندهم, ده عندهم ده؟ عزائم معينة مثل العزيمه بتكون في اعداد كبيره بتكون مفاجئه هذا كمان بس انا بتخيل كمان غرام من زبائن استملك الاشخاص العزابية مشتاقين لأكل الام يعني في ناس متربين في ناس كمان تماما بدال متروف عم طاعم بتلاقي عندها انه هيك هنلمسة البيت بنفس النكهة بنفس الشكل الحمد لله وعم نعمل تشكيلي انه يوم نحاول انه نرضي كذا حدا يعني انه كذا زوق من الطبخات نعمل تشكيلي <تصفيق> هلا هيك بدنا نقول انه انتي كمشروع بدأتي كمان حاليا عن جديد عم تنزلي عنيت انه طبخة مثلا اليوم التلاتة وجباتنا هي مثلا محشي ملفوف بالرز واللحمة شي شبرك مع الرز كل بيمد بالصينية فريكة لزانيا سلطات مختلفة هذا كله اليوم عملكي كله موجود هلا قبل ما اوصل لعندكم كله نتحدث من شخص. ما في شيء ممكن تكوني انتي في طلبات عليك. خاصة في عنا مناسبات بشكل يومي لكن <تصفيق> شو موجود مثلا ملك حسون اليوم مثلا عم ملك حسون موجود مثل ما عم تقول ندى بالاضافه للحلويات انه انا بعملها هيك ما رايي انا يعني انه تمام شي على إنه الحمد لله كل عم ينبسط فيها نامي نعجب. عارف يسمعك بيقول أحيانا منفوت على صفحته بس أنا عارف شو بدنا نطبخ بنفس م. اليوم. إيه صح بأفكار. <تصفيق> أنا <تصفيق> بالله أنا بعطيك أفكار كمان إنه شو تطبخ اليوم. هلا لما مثلا تعرضي أي ساعة ممكن يكون أقتحد جاهز ال ال ال الوجبة مشان إذا حدا بده وصف. هلا م. هو يبن الصبح بيبلش ويصني أم لما بنزل على النت إنه شو الوجبات بيبلش أي حدا إنه الزبائن بيبعثو لي إنه بدنا كذا كذا أنا يعني حتى في كان في ناس بيكون عندهم ظرف بدن ياخده ب10 في امكانيه كبيره انه نؤمن هالموضوع اكيد وبنضل لا يعني الوجبات نستمر لاخر النهار لدينا. يعني بنعيدها كذا مره بالنهار انه حسب الطلب انه صار عندنا مرونه بالموضوع طيب عطيب قرب قرب طيب عطيب عطيب بقولك شح فيني عطيب هو ما كن مستمعينا ست ملك يعني الحديث معك بيجوع حقيقة هلا هلا جعنا لأنه وعد غدا بتخبرينا عن محبتك للطبخ أنتي عندك هالشغلة أنا يعني... أي شيء بشتغله بشتغله بمحبة بحس إنه إنه عم اشتغله ما أبمل يعني لو كررت كذا مرة باليوم أي طبخة أي شيء صنف بعمله الحمد لله إنه هيك من عند رب العالمين إنه أنا ما أبمل بيشتغلوا بشتغل بمحبه بس بتعرفي سيدات بكرهوا الطبخ بيقولوا انا ما بحب اطبخ ايه في ناس بيقولوا لانه مخهم فوت على المطبخ ابدا م -م. ما بنحب نفوت يعني مش بارين احيانا وما بنحب نفوت عادي يعني انه كل حدا بيكون اللي مزاج بشي بل... معين ما ضروري انه بتخفي جزء مجال حمان. تاني كل ناجحة بمحل تاني انا اذا بنجي على انه خضرتك اللي بتختاري الخضرة و بنعرف انك تختاريها طازجة يعني م. وبت... م. بايدك م. اكيد انا انا كتير صعبة بامره انا كن ناجحة لازم نعم. اختار كل شيء طازة كل شيء من احسنه يعني انه عندي انا ما فيني اختار اي شيء او ارضى باي شيء لحتى ماشي شيء معين ما برضى بلغي الموضوع يا اما انه اذا كان بدي نحدد موقف انه ما في شيء مثل ما بدي بلغيه يا يكون كل شيء تمام ومتاز ومن احسن ممتاز يعني يا اما بلغي أنا أكثر الأحيان يعني يعني 90% أنا اللي بجيب الخضرة بيدي أو اللي عم يجيب لي إن كان زوجي ولا أي حدا تاني أحيان زوجي هو سبب شغله ما كتير فيه إنه أحيان بس لما بيكون في مجال بيعرفوا شو طلبية تماما مم. يعني خلص تواصلت على اسمه يعني يعرفوا شو طلبي تماما يعني ما مبرضه حتى انو... بتراعي الأمور الصحية مالك الموضوع اللحوم والدجاج كتير. تخزينهم بدون براد درجة معينة كمان هذا انتقائك بيكون شوي حذر في هالامور بحب إني فرز اللحمة قبل بيوم ورجعت بخطان يوم مم. تطلع بحس إنه أضبطوا الواحد إنه كتير شيء منيح هيك أنا إحساسي بالأمور يعني غير إنه علميا الدنيا. معروف هالشيء. تمام. وبصير الخضرة كمان بياخد حق. وبصير وبال... الخضرة أكيد،, أكيد. هيدا سر نجاح يعني. هيدا سر نجاح إنه التعقيم ولا نظافة ولا الوسوات النظافة يعني إنه أنا عندي كتير صعبي بالأمور هاي. يعني هاي امور انا كتير في اجهارات انه بسكت عنا بس انه هاي الامور هاي لا ما فيني كيف مثلا ممكن كتير يكون في نظافة على فرضان البقدونس المفهوم هاي اكتر الشغل البقدونس بده يكون بده يجباري ملح وخل خل مم. هو درجة اولى الخل هو بحس انه معقم ممتاز صحيح مم. هلا عندك اكيد كذا صبيه مثل ما ذكرنا في خليجات مم. حتى منهم مم. معهم شهادات مثقفين ومزراف و... و... ودايما عندكم هاي هديهم المعيار باللبس زيما نعابطين الشعر وهي أهم شيء أكيد. وفي نظافة في زلاي بالمحل أكيد. في نظافة خبرينا عن توزيع المهام بيناتهم خلاص إنه في عندي أنا شيء إنه في فنتين إنه يدفرجو للخبرة للورق العنب للكب هذول إنه في ناس مختصين مطهرات مثل ناس مثلاً للتنظيف مع كت الخضرة للطبخ في ناس للتجهيز إنه تساعدني تمن على إيدي وناس انه مثلا تحط ورقه ايدي على المعجنات او أي شيء تطبخ يحتاج أن يكون حذّر علي إنه يساعدني بالموضوع. طبعا. هلا في شيء سواء كان بأي عمل كان وبكل بعض المهام للعاملين دائما نحن نحب سواء اعتبريها وفير مثلا من اللمسة الأخيرة هي تكون عند مثلا صاحب العمل صاحب العمل أنتي دائما غير الإشراف بيكون في شيء معين أنتي. هلا تطبخ رئيس إنه أنا أو حتى إنه صاروا أكترية بفهموا علي تماما كيف تبديك. نعم يعني هلا وصلت لمرحل الحمد لله يعني وفترة خسيرة انه صاروا الكلهم بيعرفوا كيف انا بدي يعني وما ببيل انه برجع انه عملوا كذا عملوا كذا برجع بعيد انه هيك تماما وبده تكون عيوني على كل شيء يعني انه هو عمل من السجرة يعني ما لسهلا بده ان بده ممكن قمة انتباع يقتل في كل الوقت, الوقت. لانه مسؤولية بالفعل أكيد. هلا ممكن تشتغلي نص العمل يعني يجيبولك لك فردا الاشخاص فرضا نقول لسامات بدون يعملوا صيادية او أكل معينه. يجيبولك لك السمكات السامكات مثلا قليلون يعني. كتير انه يجيبوهن نص الغراض او كل الغراض او مثلا نقص شي من عنده نضيفه من عندي كله ما بحط اي صعوبة باي موضوع طب ملك لما بتضغطي زيادة هيك مثلا عندك طلبيات كتير و... والوقت ضيق ولجره الغاز فضت هلا بتصير هيك قصص مع السيدات <تصفيق> كيف بتتقبل ملك هيك هالسلاسل من المواقف النفسيه الحمد لله رب العالمين انه لا انه ما في يعني ما في حل يعني شو انه اجباري بدي انه اه اكيد يعني اللي حوالي بيقولوا لي انه انت عندك صبر غريب إنه الحمد لله لأنه هيدا أنا الشي حبيته بدي تحمل لأنه أفي شي إلا فيه سلبيات وفيه إيجابيات <تكلم> فيه بكم فيه عوائق دائما أكيد أكيد وشي طبيعي الراحة. يعني شي طبيعي يعني هيدا ما أنه شي ما أنه طبيعي شي طبيعي إنه الواحد بده يصير معه المواقف تعكسة ملك لفتنا بمشروعك إنه في كتير ناس دائما عم تشكي وبدأ فرص تجيها على جاهزة يعني على طبق من صدة <تصفيق> يعني حضرتك من من هوايتك البسيطة من معرفتك أنه أنا تفخي طيب أعملتي مشروع ما شاء الله عليك ممكن تكوني قدوة لك كتير من السيدات <تصفيق> أنه أضع في الإيمان ما في سيدي ما بتعرف شوي تطبخ إذا بتطور حالة ممكن تعمل هيك مشروع بتلاقي رواج أكيد بتشجعيه أكيد تشجع أي حدا عنده أنه حاجة للعمل أو أنه عنده شيء داخله يطلعه يعني أكيد بشجع أي حدا انه مشروع كان طبخ وان اي شيء ثاني انه انت الحب بالبدايه انه المراه بشكل عام انه بتعمل شخصيه لحالها مستقله انه تكون إلى شيء لها وحضرتك حكيتي من إن البداية انه لما الواحد بيودع الحب بي بأي عمل بيعمله بيتقنه اكيد تمام رح نوقف مع فاصله ونرجع نشوف حبيبي شوف <تصفيق> حلو هالامر ما اجمله ملك هلا دائما بيقولوا بيشوفوا اكلات طيبين بيسالوها للسيد العامل هالاكلات شو سرك هل هي البهارات هل الزيوت اللي بتستعمليه ليش طبخ ملك بالفعل كثير اخذ شهره وطيب جدا يعني شو السبب والله أنا انه فعل... البهارات ولا طريقه الطبخ وانه لما بديك تستخدمي اي شيء كله من احسن واكيد بده يطلع إله دور كبير انه انا بحاول انه اي شيء اعمله انه يكون المواد اللي عم استخدمها تكون من افضل شيء طيب أكيد. طيب وطلعتي على أكلات مثلا غربية دخلتي الأكلات الغربية أكلات الغربية. غربية شيء بسيط لأنه أنا من الأصل فاتحة أنا شرقي بس إنه أنا بحب إنه حدا يطلب مني شيء ما خجله. بحب أي أي غريبة. بتعلم بس ما ضروري يعملها بالضبط مثل ما شفتها بفكر فيها مثل ما بشوفها ما أنا بحس فيها عندي. أنا بجوز ديب شي من عندي بجوز ناقص شي أنه اقتنع فيها أنه تمام بشتغل على هل أساس تدرب الشغلات كتير غربة والحمد لله كتير حبوها بيقولوا مثلا الكباب لحلب هيك المسمع يعني مم. يمكن الشام بشو معروف أنا أهل حلب أكتر شي مغرمين بالكبدي عندي أه. لا قوة عندك نبخ النكهة اللي موجودة كم مم. نوع في الكبة؟ في عندي الكبة المشوية، الكبة المد، كبة كبة العادية المقليه، والكبة اللبنية. مم. وفي. طلع في أنت على. أكلاف... في كمان الكبة السفرجلية بعرف أعملها بس ما خ... ما جربتها ما, جربت ما... ما... طلبت مرة بس بس ما ما خاطرت يعني... صراحة إني. نعم متنوع متنوع ال. ناس بيطرطوس مثلا من اكتر من المحافظة يعني كان لازم تطلع يعني حسيت انه لازم تطلع على الاكلات الحلبية الشامية مناطق تانية اي اكيد واي حدا بيجي بيقلي مثلا انحنا بنعمل هيك وهالطريقة هاي لما بيطلبوا من عندي بعملن تماما متل ما هم بيحبوا بحاول اي شخص عنده عزيمي ولا عنده مناسبة او شيء وهنين بيحبوا مثلا هالأكل بطريقة مثل معينة خلنا مثلا اليوم الملفوف حدا بيحبه مع تمو حامد وزيت وحدا بيحبه مع دمس رمان بدي اعمل الجهتين مم. انه بدي حاول اني ارضي جميع الأزواج ايه اكيد بتطلب منك سيدي احيانا نوصي انو كيف عامني هالأكل تتعلم من ما عندي مشكلة معني مشكلة بس المشكلة, المشكلة أكتر تان بيقولوا لي إنه ما مزبوط يعني أكتر والله العظيم إنه هاي هي, هي تماما بس إنه ما أعرف إنه إنه متلا إنه خلاص هاي هي بني هاي مثل ما حكينا في البداية والله هي نفسنا كأنه لا والله أنا صراحة إنه الواحد يشتغل أي شيء إنه بيه ما بس نعمل الواحد إنه شيء بيه ما حبي بده يظبط هلا بتلاقي نشوف كتير كتب طبخ وقنوات طبخ بتلاقي هالسيدات حاطين وفاتحين عليها نشوف الجدات ايام زمان كيف ما خططوا هيك حطوا هالاكلات تطلع طيبة مع ما في مقادير ما في مكاييل مثل هلا انت بتعتمدي المكايل بقولا ببعض المأكولات فقط بس بالحلو مكاييل لا بس بالطبخ لا بالطبع صار إنه عندي نظرة عشو إيه إيه من نظرة إنه بعرف إنه هي شو بدو شو صعب لك شو صعب عليك أكتر أكية او هيك بلائية إنه متعب شوي لا هو مو إنه صعب علي بس هو الكب المشوي إنه هي شوي بشوي بهرب منه لأنه بدأ شغل إنه م... إنه بدأ بدأ وقت بدأ وقته وقت مطلوب كتير وبصراحة إنه لأنه انا إنه بحاول يعني هي مميز الحمد لله عندي إيه بس إن أنا اللي انا اللي بعملها بالمحل هاي الشغل اللي بحيد المحل ده فيه ساعدني فيها إيه بس الكباب الثانية كلها الصبايا كلها بيشتغلوها ب بي بجدارة يعني بالنسبة للعطل ما عندك يوم عطلة مثلا الجمعة وما كنت عطل قبل الجمعة بس صار إنه الوضع ما عاد يتحمل مع إنه الجمعة في طلبات لا لا الناس نوم اللي بضل يحكوا مع يوم الجمعة إنه رجاء كذا صار يخلونا نشتغل لنا الخميس عن الجمعه تمام <تصفيق> هلا اذا نحكي بصراحه يعني <تصفيق> تبع <للتفصيح> اللي بتجيكي <تصفيق> كيف شفتي الثقافه الغذائيه عم مثلا يعني ناس والله حريصين يعني أغلبية الناس حريصين على الغذاء على غذاءهم. على الغذاء إيه بس إحنا يعني كلامنا انه يعني ممكن كتير ناس تطلب دسم تطلب. لا, لا, لا نادر نادر يعني بنسبة 10% بالمائة أنا طبخي ما بدخل له الزبدة بدن ولو دخلت له الزبدة بدخل الزبدة ال بس بناءاً عن طلب الزبون يعني إذا ما طلبوا ما بحط نعم. يعني هنا نطلبوا بالديك بس نصي كتير بسيطة. إنسان ممكن ممكن إن بتصدف شخص معين عائلة معينة بدهم تطلب أكل دسمة دسمين كتير عم بطلبوا في شيء أنا والله بحاول خفف ما بحاول إني جاريون يعني بصراحة لأني أنا بكره الدسم بشكل عام ولاحظنا إن كمان إنه مالك بدينه يعني إن شاء الله جسمك كتير حلو لأنه عادةً كل على على إذا كل إذا كل إذا كل إذا كل كتير صحي خفيف وليح في الواحد بيقولولي خفيف وطبخ واضح انه صحي لما يأخذ وياكل بيعرف انه الحمد لله براعي الأمور انه يكون صحي مي بالمية هل قدرتوس قدية غنية بالخضرة بالفعل يعني عند سؤال خدمة بتفوت عليه مم. بتلاقي البلدك يا أبشر بس السلطات وأنواعه يعني هذا هذا لحاله أكل صحي أكيد. في ناس بتعتمد برامج حمية أو شيء بتعتمد عليه كي لي هالحملة في كذا حدا في كذا نادي ما ياخذون عندي وما عمل بشكل يومي وجبات للنوادي وجبات ريجيم والحمد لله كتير مبسوطين الحمد لله رب العالمين وزهلا نتحية كلهم. أكيد من <تصفيق> الله نصحوا هنا. <تصفيق> بدنا نسألك عن البنوتات أحيانا في أمهات رتيلنا <تصفيق> <اللي> بي بيحبوا <تصفيق> تعلم <تصفيق> البنات وانقصول الطبخ. <تصفيق> ليه هن تعال مبنات خبرينا؟ ما عندهم وقت م -م. يعني اغلبيتهم اللي طالبين مني هن شاطرين يعني في تنتين طالبين مني حاليا هن كتير شاطرين بالطبخ وعارفان يعني إنه بيحكوا هيك إنه شاطرين بس ما في وقت. كم بدك بيجي طولة بال وطلب في عندك تعدد اكلات معينة؟ ولا دائما أنتي لما بدك تبعتي ابنك لعند الاستاذ في التزم أكتر من إنه أنتي تعلمي بالبيت. <تصحيح> هلا انا بتيجي بنتي لبتععني مثلا بالسلطة او شيء أنا بداية إنه بتوصخلي وتوصلي أنا ما بخليها. فايجي برايك البنت اللي حابه من صغره هيك مايله لامور المطبخ تفركها يعني تعمل له إجباري, اجباري اجباري, إجباري لازم انه تغلط كذا مره بعدين بتظبط We're gonna لا اذا بدنا نحكي على المطاعم نكهه المطاعم او إنه شيء بيميز مطبخ منك عن المطاعم شو ممكن اهم شيء النظافه هي أهم شيء بعدين الصدق بالتعامل يعني يمكن غرام الاكل الجاهز نسمع دائماً أكل جاهز أكل جاهز هو كله صنّجش وشغلات بالفعل سريعة اما عند ست ملك يمكن الخضروات الكتيرة الموجودة عندك على أساس يومياً لازم م. يكون عندي وجبة داخل الخضرة بشكل رئيسي مم. مفروض هيك يعني وبدوكم في أكيد موضوع النظافه هي شيء رئيسي صدق بالتعامل لبي انه حسب الزبون شو بده انه تماما نحاول إنه تماما على رايه <تصفيق> انه شو حابب يكون رضيان يعني ملك هيك مشروع مثلا بكلف وبتلاقي ستة مهما كان المشروع بتتقدم عليه بتخاف للوهل الأولى في ناس تعمل لأي مشروع مهما كان صغير جدوى اقتصادية ودراسة وقصص ما خافت ملك قبل ما بتبلوش مع الخطوة صدقا لا صدقاً لا ما بعرف انه إيماني بشغلي انه تمام انه ما خفت كان عندي جرأب بهالموضوع كتير اللي بلشت سيغتي كبيرة انه بده يكبر وليه ممكن اني ممكن توصلني ببالي. هلا أنا م إنه ما أني حاطة ببالي إنه أنا إيه بحب شغلي كبار بحب إنه تكون إنه كمان يكون أمن كذا فرصة عمل لكذا حدا كن حوالي إنه الحمد لله رب العالمين يعني هلا شغلة الحمد لله ممتاز نحبه إنه هالاسم اللي عملتي بهالفترة القصيرة يستمر ويكبر أكيد أكيد أكيد, أكيد. <تصفيق> نحكي على ممكن أكل ما ينطلب عندك مثلا تكون عاملتي ما ما يتصرف يعني هذا الأكل البيت مثلا م. ممكن يقدم تاني يوم لا. مثلاً لا. أبداً. لا. بدي بدي, بدي يكون, واضح. بدي يكون واضح على فكرة أي. يعني أي حدا عنده خبرة بدي يبين واضح إنه وخاصة شيء فيه لحمه يعني بيبين نعم. واضح لثانية ما عند أكل طيب إنك أنتي بتوزعين وبدي وزع إجباري هلا في ناس أكل. تعودوا علي بشكل يوم يبيجو إنه بدنا أكل يعني الحمد لله هو شيء لاز لازم ما أحكي عنه بس انو شو في صاد في شي ما استخدمته أو شيء الحمد لله انو انا بحس انه كمان رحمي لقي لي انه عمي عم لاقي حدا ياخده ما كبه تمام اسملك هالانشغال اليومي من الصبح للمساء بالمحل كيف, كيف عم تقدري تديري بالك على الابناء ممكن ما شاء الله عندك صبية مهندسة عم تدرس هندسة مم. كيف توزعي وقتك بين المحل والله هين رائعين الحمد لله متفاهمين كتير بنت عم تساعدني كتير وابني كمان بالجامعه الحمد لله انه يعني عم حاول انو ادنا في يكون معانا بشغلي وهن كمان عم يحاولوا يتابعوا دراستهم ويساعدوني شوي ايه انا بزعل على ابني صغير يعني اكثر شي انه قصه انه صف سادس وقصه انه ما عم, ما عم شوفوا منيح ايه هيدا بزعل عليه يعني هو موعد عملك بده يبقى او مثلا فتح المطبخ بده يكون صباحا هلا انا عارف. طموحي اني اوصل عارف. لمرحله نعم. اني استريح اني بعد الظهر اني وصل لمرحلة يفهموا اللي عندي علي تماما كيف إنه يكون أقدر إني أعطي لبيتي لو ساعة أو ساعتين بعد أه. الظهر إني أقدر بس بضل على فكره ما أقدرت يعني طلعت مرة أو مرتين ما بقدر دل حاسس بتاني بالضمير إنه شيء ما يكون مثل ما بدي أو شيء يرجع يرجع علي عكسي يعني أه. مهم كثير متابعة السيدة لعملها بشكل شخصي حتى النجاح هو هذا سر النجاح أه. اللي أي حدا بده يفرق شغله بده ما رح يكون تمام لانه الواحد شغله هو لازم يكون قلبه عليه غير هيك ما بينجح بتصور هيك صح يعني ينجح بقدر بنسبه 90% نعم يعني الدوام لأي ساعة ممكن يبقى بمط للنصف عندي والله هي يعني يعني 9:00 7:00 المسا مثلا ممكن يكون عند تعني اكثر حتى يعني حتى. والخميس ما عم نسكر قبل 12 واحدة لانه بنكون عامل له بي طلبات للجمعه ايوه يوم الجمعه بياخذوا طلبات قبل بيوم اي والله في ناس كتير بترضى انه في قبل بيوم الكب فيها او معجنات يعني ما اقلوا لله انه لو باتت لثاني يوم ما تظل كتير طيبة هنن بناء على رأيا <تصفيق> انا ما أنا بحب الشي غير طابعا <تصفيق> <تصفيق> بس هنن الزباين اللي عم يتعاملوا معي اللي الملك لو ضل شي لتان يوم عم نرجع نسخنه ما يكون طيب بناء على طلب أنا عم نشتغل نحنا حلو كتير استماعلك يعني كتير مشروعك هيك طيب مشروع غرافي نموذجي نموذجي عن جد عن جد يعني مشروع كتير ناجح إن شاء الله بتمنالي <سئل> كل التوفيق نموذج لسيدا رائعة من سيدات طبطوس سيدات سوريا كنعتبري اللي وألمني فرصة عمل وحابة إن توسع مشروعها أكثر شكرا كتير لأ اللي لو زينا وأهله ميسهل فيك أهلا فيك الحبايب قلبي سموه لي سموه لي I'm ما I'm sorry, I'm sorry, I'm ورح